وَإِنْ تحجب فعجبوا قولهم هل كنا سواء فإنا أولاك الذين كفوا بعضين ورحمة الله اوه lo na ke seò wa sa di خسنه و خرخاست مَا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّكَ إنما قوم أن نَنْذِرُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ آَنَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ اللهم يا لنا ما تحمل كل الزعم ما تجيء كل أرواح ما تصل وقول شيء عنده